إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنثروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟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 وهم عن دعائهم غافلون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 وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانٍ عَرَبِيٌّ لِيُؤْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُؤْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرٌ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 ترضاه وأصلح لي في ذرية إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عمرو ونتجاوز عسايئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق. الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعدان لي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان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 ولقد مكناهم فيما ماء مكنناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافيده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 هم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إذكهم وما كانوا يفترون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 أولئك في ضلال مبين لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتى فَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قال فذوق العذاب قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلا فهل يهلكوا إلا القوم الباسقون؟